إَّتَئ يَهدُونَ بأَمرْنَا لََّا صَبَر وَكَانوا بآياتِنَ يُوقِنون إن وَبَّكَهُ يَفْصلِلُ بَينَهُمْ يَوْمَ الْ القِيامَةِ فيِي م كانَوا فِي يَغْتَلِفون أَلَ يَهْدِ لَهمم كَمْ أَهلَكْنَ مِن قَبلهِم مِنَقُون يَمْشونَ فيِي مَسكِنم إ فِي ذَلِكَ لآيات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 كُلَّ يَوْمٍ الْفَتْحِ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يَنظَرُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ